يلتسأل عن أحوالي يلتسأل أنيب الوت على الكرار ورثتم صايب الزهرة بضعت أحمد المختار مصايب أمي الزهراء صابتني ألي وحسين وعام أحد عشر تجسد واحده ستين وشوف الزمن ما قصر ابدارات على الطيبين لكن ما نقول الله حقنا يا خذ الجبار لجلنا هب انتفدك امي جماعه حوطها بالدام وشوف اليوم ام جالب جيش من الاشرار وظن السهم لم فلال السهم لم متولد من المسمار ورض حسين أسباب عصرة فاطمة بالجدار هجوم اللي وقع بالدار سن الهجم بخيامي واللي سجط المحسن زبح عبد الله قداني أسوط <تصفيق> اللي ضرب أمي ضربني وهشم أعظامي ونشفو في ستر وجهي ومي بابها نخمار زجر يضربني بسوطة زجر يضربني بسوطة مثل قنفذ بذاك اليوم زجر يضربني بسوطة مثل قنفذ بذاك اليوم لو عفا طمو ما حد بدى منا عتا ظلو وني أن انخيب بالسجاد وهي تصرخ يا حيدر قوم وقعد لي السجاد نفساجد حالم من الجد دغري من عقب عينك ولا لي ولا لي وبسط الشمر والي ولا ني لا ني وياك ولا لي ولا اطلب لابن الدعيه يا مايت ولا اطلب لابن يا الدعيه يا حال بالضعان يمتى الضعن إسراء إسراء مشت كل الحرم وياك إسراء إسراء عفت يمنى لخويا وعفت إسراء من الزندي المقطوع ورمي من الزندي المقطوع ندن مقطوع ا روميه على محمد وال محمد إلا بالخارج وجاءنا الهدوء ما يجوري شاء الله